وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله مال فقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسطت دنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم